وَبَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَلُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُمُ قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ